خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج يقول السائل ما هي صفة الإحرام ونيته وصفة صفة الإحرام أن يلبس الثوب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يلبس البرانس ولا, ولا القمص يلبس ثيابا غير مخيط العلماء هنا لما قالوا ثوب الإحرام ليس بمخيط الناس فهموا فهما مغلوطا حسبوا أن كل خيط موجود في الثوب يبطله لا يكون. ثوبا للإحرام هذا خطأ بين ومعنى المخيط في قول النخع أو في قول العلماء الذين قالوا بذلك يعني محيط بالجسد كالبنطال كالعباءة ولذلك أنا سنبين إن شاء الله أنه كثير من إخواننا الأفاضل يلبس الإحرام ويجعله بدبابيس أو ما اسمها كبسين فبكبسين ويغلقوا أن تماشي مع رجل لابس قميص. وأكثر من أقف ويقول أنت الآن لبست المخيط وهو لا يدري فالمخيط هو الثوب الذي أحاط بالجسد فهذا كما سأل ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يلبس المحرم بين له الذي لا يلبسه في البع وقال اذا يلبس مشى المهم أن لا يكون محيطا بالعضو هذا معنى, معنى الاحرام. و و ونية الاحرام نيته إقامة النسك إن كان مفردا فنيته الحج وإن كان قارنا نيته الحج والعمرة وإن كان متمتعا سيكون نيته العمرة المتمتع بها إلى حج يتلفظ بها ويقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج بها يقول لبيك اللهم بحج لا رياء فيها ولا سمع يتلفظ بها يقول لبيك اللهم بعمرة وحج فيبقى قارنا لبيك اللهم بعمرة وحج مفردا لبيك اللهم بحج متمتعا لبك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج